رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منفقمون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 غَافِرِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُدِيرٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّهَا إِلَّا مُؤْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ تَأْتُونَا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ناعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 ثم صب فوق رأتي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين قابلين. كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكية آسفة